على البطل فايد ما ه فاذا هو زهق ولكم ويلوم ما تصفون وله من في السماوات و ا ل أ ر ض ومن عنده لا ي س ت ك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 ومن يقل منهم اني إ ل ه من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 ويقولون م ت ى ه ذ ا ا ل و ع د إ ن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروهين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل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 الأرض من أطرافها أفهم قل انما م أطرافها أ ف ه ل غ انذركم ل ب إنما أ بالوحي ولا يسمع ا ل ص م الدعاء إ ذ ا ما ينذرون ل و مستهم ن ف ح ة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين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 أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين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 قالوا من فعل هذا ب آ ل ه ت ن ا إ ن ه ل من الظالمين قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إ ب ر ا ه ي م قالوا ف ا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 اغفر لكم ولما تعبدون ََُُْ من ِْ دون ُِ الله َِّ أ َ ف َ ل َ ا تعقلون ََُِْ قالوا َُ حرقوه َُُِ وانصروا َُ الهتكم ََُِْ إ ِ ن كنتم ُُْْ فاعلين ََِِ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 ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين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 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين واني أ ي و ب إذ ن د ربه أ مس ن ي الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا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 إلا موسوعه ا ل ن ا د ى ف ي للعلوم ا ل ا أنت س ب ح ا ا ن إني كنت من ك ل ظ ا ل م ي ن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 والتي أ ح ص ن ت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آ ي ه للعالمين إن هذه أمتكم أمتكم و ا ك م ف ا ء ا ل إ ل ي ن الحسنى راجعون فمن يعمل من ولما ك ا ا يستحقون في الصالحات وهو مؤمن فلا كفران ل س ع ه وانا له ك ا ت ب و ح ر ا م على قريه اهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إ ذ ا فتحت يأجوج و م ا ء الله ا ل ح س ن الحق ف إ ذ ا هي شاخصة أبصار ل ذ ي ن ك ف ر و ا يا ويلنا قد كنا في غ ف ل ة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما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 َ ل موسوعه ا ل م َ ل َ ا ئ ِ ك يَوْمُكُمُ َ هَذَا ة ُ ا ل َّ ذ ِ ي كُنتُمْ للعلوم َ د ن ََ ي و َْ نَطُوِّ ا ل س ََّ م ا ء َ كَطَيِّ س ِ ج ل ِ ل ا ُ ب ِ